بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله والأحكام الشرعية سبعة الأحكام جم حكم وهو خطاب الشارع للمكلفين ونوع هذا الخطاب من طلب ويشمل الأمر والندب او نهي ويشمل المحرم والمكروه او تخيير ويشمل المباح او وضع ويشمل المعاملات من الصحيح والباطل فكل نص من الكتاب والسنة أو ما يقاس على المسألة لا يخرج عن أمرين إما أحكام تكليفية وهي خمسة أو وضعيه وهي الصحيح والباطل. وذكر رحمه الله هذه الأحكام السبع فقال الواجب يعني هذا النوع الأول من الخطاب من الواجبات ونوع الثاني المندوب والثالث المباح والرابع المحظور والخامس المكروه وهذه أحكام تكليفية يعني في العبادات وفي المعاملات قال والصحيح والباطل وسياتي تعريف لجميع هذه الأنواع فقال فالواجب ما يثاب على فعله مثل وأقيم الصلاة هذا امر يثاب على فعله ويعاقب على تركه مثل قول سلم من تركها فقد كفر ومثل الأمر بصله الارحام يثاب على فعله وذكر صلى الله عليه وسلم أنه يبسط له في رزقه وينسى في أجله، ويعاقب على تركه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع. قال والمندوب ما يثاب على فعله مثل السواك، ولا يعاقب السواك مثل قول رسول الله. السواك مطهرة للفم مرضات للرب ولا يعاقب على تركه لقول عزة والسلام لولا أن أشق على أمتي لمرتهم بالسواك عند كل وضوء فلم يتوعد صاحبه إذا تركه بشيء ونوع الثالث قال والمباح ما لا يثاب على فعله مثل لو كتب بقلم ازرق ولا يعاقب على فعله لو كتب بقلم احمر كلاهما مباح ومثل لو جعل لبيته بابا او بابين مباح ومثل لو لبس ثوبا ازرق او اخضر كلاهما مباح لان الله امر بالزينه وسكت عن ذلك اللونين وهكذا وإن كان المباح لا يثاب ولا يعاقب وإنما جعل من ضمن الأحكام التكليفية تكملة للقسمة أي لألا يبقى أي أمر عند المسلم لم يتبين له حكمه فإذا لم يكن واجبا ولا مندوبا ولا محرما ولا مكروها نقول مباح وهكذا وسيأت إن شاء الله بقية الأحكام اللهم صل على رسول الله محمد